قم يا نومان كان حذيفة يلف ثيابه على جسده ويرتجف من البرد حين أمره قائده صلى الله عليه وسلم وحالما لبى نداءه واتجه نحو معسكر الوثنيين تغيرت مشيته رفع رأسه ولم يعد يفرك يديه أو يشدهما حول كتفيه لقد انساب الدفء إلى جسده وكأنه في حمام للبخار إنه يقول لما وليت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم تسلل حذيفة وتظاهر بالبرد وتقنع حتى لا يعرفه أحد وفجأة اتسعت عيناه على مشهد بالغ الإغراء فانتزع من كنانته سهما ووضعه في كبد القوس وشد الوتر لكن شيئا جعله يعيد السهم إلى مكانه ويقول رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه. فذكرت قول رسول الله ولا تذعرهم علي أي لا تثرهم ولو رميته لأصبته بدأ حذيفة يتأمل المشهد المذهل ويقترب من أبي سفيان الذي أعطى ظهره للنار شعر أبو سفيان بالهزيمة المحق. فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت قال فلان ابن فلان ثم نهض أبو سفيان ثقيلا محبطا واتجه بوجهه نحو بقايا الوثنيين يخطب فيهم يعلن نهاية الحرب الفاشلة التي ما جزموا يوما بنصر مثل ما جزموا بها قام يعلن حجم الكارثة التي جرهم الخونة اليهود إليها فقال يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، يعني الخيل والإبل، وأخلفتنا بنو قريضة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل نهض الوثنيون وبدأوا يلملمون ما تبقى لهم يبحثون يفتشون عن أمتعتهم ودوابهم يسأل بعضهم بعضا فيكتف الكثير منهم بضرب الأكف وزم الشفاه ورفع الحواجب واللعن والتذمر فمحمد لا تفصله عنهم سوى بضعة أمتار ومع ذلك يرونه أبعد من القمر أبعد من الشمس ومن السماء بدأت رحلة الرجوع التعيسة على الأقدام والدواب وعاد حذيفة إلى قائده ممتلئا بالدفء وبالأخبار السارة وما إن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وعاد إليه البرد فطلب منه أن يخلد إلى الراحة وغطاه بعباءته وظل صلى الله عليه وسلم يصلي شكرا لله حتى لاح الفجر فأذن بلال وأيقظ صلى الله عليه وسلم حذيفة قائلا قم يا نومان